أربعة استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه هل تذهب معي اليوم إلى المطار؟ لماذا ستذهب إلى المطار؟ سنذهب من أجل وداع صديقنا يونس لأنه سيذهب إلى مكة من أجل أن يؤدي فريدة الحج أتمنى أن أذهب مع يونس وأقوم بمناسك الحجي لكنني لا أستطيع أن أذهب هذه السنة ما هي مناسك الحج؟ هل تعرفها؟ نعم أعرفها هي النية ولباس الإحرام والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروى والوقوف بعرفة هل تعرف ماذا نقول للحج عندما يعود من الحج؟ نعم نقول له حج مبرور وذنب مغفور ما رأيك أن نذهب إلى مكة في السنة القادمة من أجل أن نؤدي مناسك الحج؟ فكرة رائعة أتمنى ذلك